وَلامُهاءذَ رَبّ في كتِ لا يَضلُّ رَبّ وَلاَا يَنسَ وَمُهذَ رَببي في كتاب لا يَضلُ رَبّ وَلا يسَاء الذي جَعَلَ لَكُمأَرضَّ مَهْذَ وَسَلََ لَكمْ فيِيه صُلَ وَأَن وأنزل من السماء ماء الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سولا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قولوا ارعوا أنعامكم كلوا ان في ذلك لآيات لأولينها ان في لآيات لأولينها منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى مِنْهَا قَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال أجئتنا لتخرجنا ألنأتينك بسحر مثله فيعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا ألنأتينك بسحر مثله فيعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أَلَمْ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النّاسُ ضُحًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النّاسُ ضُحًى فَتَوَلّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى أَتَوَلّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ اي لا تفترو على الله كذبا فيسحقكم بعذاب قال لهم مساوينا فما تفترو على الله كذبا فنسحقكم بعذاب وقد قاب من افترا وقد امره بينهم واسر نجوى تنازع امرهم بينهم واسر نجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا قالوا إن هذا من ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فاجئ من كيدكم ثم تموا صفا فاجئ من كيدكم ثم تموا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى